فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عاملا منكم، لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا أخرجوا من ديارهم وأودوا في سبيلي وأودوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لا كفرا عنهم سيئاتهم.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 ادْعُ رَبَّهُمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ